أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل القتال الموجود الآن في العراق وفلسطين يعتبر من الجهاد الشرعي أم لا وهل يجوز لنا الذهاب ال... وهل يجوز لنا الذهاب للجهاد مع أهل البلدين قواعد الشرع عام وأصوله على الدوام. والعموم وقد قدمت في ثنايا كتاب الإيمان الذي شرحناه في هذه الدورة فيما قدمت شيئين أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة حين أوصاه في الحديث الطويل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وذلكم حين قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أهل الفتن ودعاة السوء لما قال حذيفة فصفهم لنا يا رسول الله قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسلتنا قال فما تأمرني إن أدركني ذلك الشيء الثاني وهو من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتزل من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيف رضي الله عنه تعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عظ على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وقدمت فيما قدمت ونحن نقسم أو نحن نذكر ما ذكره أئمة السنة من أقسام الجهاد أن جهاد الطلب يشترط فيه القدرة وذكرت لكم هناك ما أمر الله به عبده ورسوله وهو روح منه أعني المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم حين حين يخرج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان قال إني قد أخرجت هذا كلام الرب جل وعلا يوحي إليه إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بهم أو لا يدان لكم بقتالهم فتحرز بعبادي إلى الطور ففعل عيسى صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه به وأزيد هنا فأقول المتوسطون من طلاب العلم من المسلمين والمسلمات يعلمون عمرة الحديبية وما كان فيها من الصلح الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم وترك العمرة ورجع من قابل ألم يكن بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع دون صلح ثم ينقض على المشركين بقوة بعدد وعد من المسلمين لا لا قدرة لهم بقتالهم كان بوسعه ذلك وبهذا تعلمون أولا أنه, حين أنه حينما تظهر جماعات وكل جماعة لها راية تدعو إلى الانضواء تحتها والانحياز إليها فإن هذا مما نهى فإن الانحياز إلى واحدة منها هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانياً إذا كان في القطر جماعة وإمام فالواجب الانحياز إليه إلى جماعته وثالثا إذا, لم ي... إذا كان إمام القطر ضعيفا لا قوة له أو لا يوجد الإمام الذي ينضي الناس تحت رايته سوى الرايات العُمّية فإن سبيل النجاة للمسلم أن يدع هذه الفرق كلها وينجو بنفسه إلى حيث يأمن ونصيحتنا لأبنائنا في فلسطين وفي العراق أن ينضوا تحت راية سلطانهم. الذي والله الله أمرهم علم فيه فإن ذلك يقوي الشوكة ويصد العدوان ويخيب سعي من أراد أن يفرق الكلمة ويبذر الفتنة أما أن يكون الناس نهباً موزعين بين جماعات مختلفة كل واحدة تدعي أن الحق معها وأن وأنها هي التي لها قيادة الحق وما عداها هو الباطل هذه هي الفوضى والغوغائية والهمجية فلن تجتمع الكلمة إلا على إمام يجمع شتات المسلمين ويجيش جيشا ويعد عددا وعدة تكسر شوكة المعتدي أو أنه يسلك معهم جانب المهادنة والمصالحة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست في صلح الحديبية مع قريش نعم